Oh الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واسعد الله جميع وقاتكم بكل خير وحياكم الله وحلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة اليوم إحنا يعني مو عندنا مصباح عندنا كبس هو <تصفيق> درجات الإضاءة ضيفي في هذا اللقاء الدكتور محمد العريفي حياك الله الدكتور محمد الله يحييك وبارك الله فيك والله يجزيك خير على هذا السباق الله يحييكم دكتور دكتور عندنا الحقيقة كثير محاور ويمكن يعني الحلقة ما تتسع لكثير من الطروحات اللي بنطرحها معك لكن في البداية خلينا أكلمك عن رمضان وليالي رمضان ويعني ما أقدر أقول لك ماذا يعني لك رمضان لأن رمضان يعني للمسلمين كله مشي كثير لكني أبس كذا بعض الأسلاء كذا التفاصيل الصغيرة غالبا في رمضان تحرص دكتور أنك تصلي في المسجد اللي بجوار البيت أو أنك يعني ترغب أنك تختار مثلا إمام معين يعني تبحث عن مساجد معين تصلي فيها بارك الله فيك بسم الله, الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, الله, بالسلام الله. بالسلام نسأل الله تعالى أن كما بلغنا رمضان أن يرزقنا الله تعالى فيه الصلاة والصيام والقيام وأن يجعلنا الله تعالى فيه من المقبولين لنا و جميع إخوتنا وأخواتنا و يجعلنا الله تعالى ممن يختم لهم شهر رمضان برضوانه و لعدكم طبعا صلاة التروح لها لذة لكن أحيانا ترتاح إلى إمام معين لكنك لا تستطيع أن تلتزم به و ذلك لأنك تكون مرتبط غالبا بكلمات ومواعيد في عدد من المساجد فتضطر أنك تصلي يوم هنا لأن عندك كلمة و تصلي هنا لأن عندك كلمة وكذا فيكاد أن يكون كل رمضان تقريبا تقريبا يعني ملتزم بكلمات في المساجد وغالبا تكون المساجد يعني التي يجتمع فيها الناس بكثرة وغالبا يكون قراءوها ايضا أصواته لا متميزة لا. لا. يعني غالبا رمضان طبعا يمكن من, من أكثر ما يعرف في رمضان أن فيه فيه التقاء أسري كبير جدا وأنتم يعني يعني وانت تحديدا دكتور يعني احيانا رمضان يمكن يشغل وقتك كثير سواء بالبرامج بالارتباطات بالمحاضرات إلى آخره والآن أنت يعني عندك برنامج يومي في دبي ويكون يعني يمكن كل رمضان راح تيضيه في دبي أكيد طبعا لأنه مباشر وك... يعني ما تعتقد أنك راح تفقد مثل هذه الالتقاءات والجمالية؟ والله بلى يعني حقيقة أنا قبل أن أرتبط بالإخوة في دبي كان عندنا يوميا نفطر في الغالب عند, عند الوالد والوالدة وفي الغالب أيضا نحن الذين نأتي بالفطور يعني أنا أجيب معي أكل وأخوي فلان يأتي بأكل والثالث والرابع فتكون جلسة لطيفة جدا يعني وبعيالنا نأتي وكذا لما ارتبطت بالأخوة في قطر ثم الأخوة في دبي وصار عندي برنامج فتاوة يومي اضطررت أني أقيم في قطر ثم في, في دبي طوال رمضان تقريبا إلا يعني أحيان أغلبهم بيومين أو ثلاثة قبل العيد أرجع فرمضان بلا شك أنه في هذه الروح يعني انتظار الناس الأذان واجتماعهم ودعاؤهم قبل الأذان أيضا ورؤيتك لأبناء إخوانك والصغار والكبار رؤيتك أحياناً أيضاً ل لهم لم تكن ترهم فيما قبل بعضهم يكونون يدرسون في الخارج أو او بناتهم من المتزوجات مثلا فيحصل اجتماع طيب لأنها لحظات ما تتكرر الحقيقة مرة في السنة وكلها 30 يوم صحيح أي والله صحيح لكن الله يعظم مجلكم دكتور الله يجزيك خلينا نتكلم عن الأكل في رمضان <تصفيق> <تصفيق> برضو يمكن ال يعني في ناس يعني تحط سفرة واحدة كاملة و... وتضرب في الأكل يمكن ما يمديه حتى تلحق على المغرب أيه. وفي ناس لا يعني ممكن يكون عندهم ارتباطات ناس عندهم مسجد ناس تقول والله أنا بخفف قبل التراويح أنت من أي الأصناف يا دكتور؟ والله يا أخي إحنا أنا منذ أن عرفت نفسي يعني منذ أن عرفت الصيام يعني من يوم صغير ونحن نضع غالبا الإفطار كله تفعة واحدة. آه. إيه إلا إذا كنت عازم أحد على إفطار ف يعني أحيانا ما تود إنك تضع على الطعام كله وتقوله كله بسرعة عشان تلحق الصلاة وتحرج أحيانا إن يظل يأكل وقد أقام الصلاة وانت لازم لا. تذهب تصلي فأنا إذا عزمت أحد في غالب الأحيان أني أضع على قبل قبل الصلاة شيء خفيف يعني تمر وحين الجيمات أو سمبوسة أو, أو عصير وما وبعد الصلاة يأتي وجد العشاء أما طريقتنا التي نحن عليها إذا أفطرت في بيتي أو إذا أفطرت هي. عند الوالدة أو كذا فالعادة أننا نضع كل شيء بحيث أن الإنسان يأكل وغالبا الإقامة تتأخر أيضا في مغرب رمضان تصل أحيانا إلى قريب من 20 دقيقة الناس يراعون المفطرين ما. وبعد الصلاة نرجع إما نشرب الشاي أو اللي ما بعد شبع ممكن يكمل يعني لكن ما يجوز الجمع المغرب والعشاء للضرورة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والله ممكن <يصاري> واحد بواحد الجند يا دكتور لك رمضان والله يا أخي الغالب يعني أنا أنا متأخر في رمضان وبالتالي أصل الفجر وأحيانًا أقرأ قرآن وأحيانًا أكثر يغلبني النوم، لكني أستيقظ أحيانًا الساعة العاشرة أحيانًا إذا كنت ما نمت الليل كله يعني نمت بعد صلاة الفجر فبالغالب أصحى قبل الظهر ساعتين كذا ساعتين ونصف تسعة تسعة ونص عشر يعني ما يسر الله تعالى من قراءة القرآن أفتح الكمبيوتر في الغالب أدخل على يعني إجابة لأسئلة الناس إذا كان سواء عبر فيسبوك وتويتر أو عبر الإيميل في الغالب وأيضا أشوف المراسلات المهمة أحيانا يأتي دعوات لمحاضرات يأتي من المكتب أحيانا أشياء عاجلة بعد الظهر في الغالب أجلس أيضا أقرأ شيئا يسيرا أرجع يعني أحيانا نصير أتابع العيان ها وش قريت اليوم أنت سبقته ولا ما سبقته ولا أحيانا أعمل معهم يعني شيء من المسابقة أحيانا نعلق يعني فاجي أشوف الجدول يعني يصير حط جدول مثلا فلانة فلانة فلانة فلانة كذا وكل واحد اليوم مش قرأ قرأ مثلا إلى صفحة رقم كذا إلى صفحة فاجي أراجعهم وأقول أنت ما قريت وين كان يغلبونني يعني أشد عليهم في البداية ثم إذا وصل التاريخ 12-13-17 ملي صار هذا ما وصل للصبح رقم 7 وهذا رقم 13 فتيأس منه أنه يختم بعد العصر أيضاً يحصل جلوس شوي في المسجد رجوع أحياناً أدخل النت مرة ثانية أيضاً إذا كان عندي برنامج تلفزيوني كما هو واقع الآن أصير بعد العصر يعني أتوجه للتلفزيون وأنتهم البرنامج نفطر ثم أخرج في الغالب مبكرا إلى صلاة التراويح وذلك لأن كل مسجد اللي أنا مرتبط به بالكلمة يكون أحيانا كثيرة بعيد وأيضا بعيد وزحام شديد فتضطر تطلع مبكر حتى تجد موقف للسيارة وكذا بعد التراويح يختلف البرنامج أحيانا ترتبط المناسبة أحيانا أرجع البيت وأنا لا يعني لا استجيب كثيرا بيني وبينك للجلسات التي بعد التراويح يعني وذلك لأنها يعني حقيقة تأكل الوقت وتضيع بصراحة الوقت وكثير من الناس بس يناديك يدور سواليف كده وسوالف علينا يعني لو كان مثلا الجلسة فيها فائدة ولا أسئلة ولا نقاش فيه نوع من المفيد يعني تطوير النفس وكذا وإثراء المعلومات لكن كثير من الناس مع الأسف يضيع وقتك وبالتالي أعتذر منه فيمر أحيانا الشهر كاملا وأنا لم أحضر ربما مرة أو مرتين بعد التراويح جيد تابع برامج تلفزيونية في رمضان في عندك وقت والله ما تقريبا ما هو تابع. ما تتابع؟ تقريبا ما هو تابع. يعني حتى برامجي تخيل لي برامج في رمضان ولا أراها إلا بعد نهاية رمضان في اليوتيوب ولا في موقعي إي والله آه. يعني لدرجة ناحية يأتيني يقولي الشيخ أنت قلت اليوم كذا وكذا وأنا ما أدري أني قلت يا أخي أنا مسجل البرنامج من قبل رمضان بشهرين فاتصل على الشباب بالله يا شباب حاولوا تسجلونها حاولوا لي. يعني أحياناً ما عندك وقت أنك تتابع جميل دكتور ما رأيك ندخل معك في بعض المحاور الثانية أيضاً الدكتور محمد يعني والإعلام الجديد يعني أنا الحقيقة أشوف ما شاء الله عندك أكثر من مليونين معجب متابعين لك في الفيسبوك وموضع أخرى هل الوسامة لعبت دور؟ أنا يا دكتور تخيل <تصفيق> يا أخي تشغلون لا تشغلوني يا إسماعي الوسامة الوسامة يا أخي أقول لأ أضرب نفسي مثال أنا بعطيك يا الناس معطيني الموضوع أكبر من حجمه. يعني, يعني مثل ما قالت في حديث من زرع لما حديث في البخاري لما تكلمت عن زوجها قالت فبجحني فبجحت إلي نفسي يعني ممكن ما يمدحني صدقت نفسي فالناس معطين الموضوع أكبر أكبر من حجمه يا أخي أنا بضرب نفس المثال يعني أنا الحين أنا يمكن سبقتك في الفيسبوك يمكن والله يمكن حدود السنتين أو شيء من هذا وهذا عندي عشرين صديق وأنا اللي يطالب صداقته <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله استعلم وقليل من عباد الشكورة فما يجيك إلا المؤمنون الصادقون الأدقياح أنا مساكين أثر الإعلام الجديد عليك دكتور محمد والله يا أخي أنا أكون معك يعني واقعي طبعا الصفحة التي يعني حظت بالحضور العالي جدا هي صفحة برنامج يضع بصمتك يعني فيها مليون وستمية ألف تقريبا إيه وذلك بصراحة قوة البرنامج البرنامج أنا أتعب عليه جدا يعني وأعطيه اهتمام كبير جدا وأتابع الناس وبالتالي الناس إذا رأوا منك اهتماما نعم صحيح أقبلوا عليك وشاهدوك وتفاعلوا معك وكذا صفحتي الرسمية فيها تقريبا نص مليون، ولف تحتها لا يمكن من تقريبا ثمانية أشهر. قبل أمس جاني تقرير الله. أنه خلال الشهر الماضي فقط عدد الداخلين عشرة مليون، عشرة مليون, ما شاء عشرة الله. مليون وشوي، ما شاء هم الأعضاء الله. نص مليون لكن عدد الزائرين اللي, اللي, اللي, اللي دخلوا وشاهدوا الأشياء، فهي. من فضل الله وحده لا شريك لا أخذت مركز الأول على الصفحات السعودية يعني. في تقرير أيضا كان قبل شهرين أو ثلاثة. ما شاء الله. لي صفحة أيضا لبرنامج لك صمت اللي عندي في قطر اللي عندي عفوا في في دبي أه. وهو بث في دبي في ثلاث قنوات في وقت نعم. واحد يعني وأيضاً لي متابعة معهم في تويتر لي صفحة لكن المشكلة يا أخي نعم. إنك معتد تستطيع تغطي الناس يعني أنت لما يصير عندك هالأعداد الكبيرة. وكل واحد يكتب لك سؤال نعم ما تقدر يا أخي الحين الجوال فيه يوميا قرابة الألف رسالة وكلهم لماذا لم ترد؟ اتق الله يا متكبر نعم أين مشا... لو كان رسول الله بيننا لرد على اتصالي لو كان ثم تجي يا أخي تدخل تويتر ولا الفيسبوك وتبغى ترد على الناس ما تقدر فهي صعبة يعني الحقيقة الناس لازم تقدر شوي ما تعتقد دكتور محمد أن يعني مثل الفيسبوك الإعلام الجديد شوية أشغلت المشايخ والدعاه عن العمل الميداني والنزول للناس بشكل عام وصار التواصل إلكترونيا أكثر والله صدقت شيخ انا أنا أرى أنها أكلت وقعتنا بصراحة يعني أنا من أول يا أخي أقرأ في اليوم ربما مثلا ست ساعات سبع ساعات في المكتبه وأقرأ وأدون وأستفيد وأحضر العام ما عندك وقت يا أخي آه. تفتح الفيسبوك إلا فيه مثلاً أحياناً ألفين ولا ثلاثة آلاف تعليق ونصفها أسئلة صح. تفتح الإيميل عندي كذا إيميل للموقع يا شيخ عندنا أسئلة متراكمة واللجنة الشرعية مدري إيش ففعلا فعلًا أكلت الأوقات بصراحة والمشكلة الناس لا يقدرون يعني الناس يطالبونك إنك يكون عندك معلومات شرعية عشان تفتيهم طيب أنتم ما عطيتوني وقت راجع معلوماتي شرعية يطالبونك يقولون يا شيخ أنت الله يهديك تخطب والأدلة عندك قليلة أنتم خليتوني راجع القرآن عشان أسوق <تصفيق> الأدلة يا شيخ أنت ذاك اليوم الآية وهو العزيز والحكيم أنت قلت وهو العليم الحكيم ليش تخطئ في القرآن أنتم عطيتوني فرصة راجع القرآن يعني تخيل يا أخي قبل أمس في الطائرة وطلعت المصحف من الشنطة وحطيتها جنبي بقرة رايح الأبها ساعة ونص وطلعت الجوال لقيت في الجوال 867 رسالة قلت خلني بقراها بسرعة بس كده وأنا أضعها على غير متصل وأحط رسال فهو لما يعني تشبك بالشبكة يرسل من نفسه نعم. فبدأت أقرأ ما وعيت اللي يقول اربطوا الأحزمة بنهبط في مطار أبها وفي الرجعة أيضا نفس الشيء حصل فما عاد عندك وقت اللي بيرتفع حقيقة لهالالأمور، الاتصالات وغيره، فعلًا لن يجد وقتا والله يا أخي، يعني أحيانًا بعض العوام، بعض الناس يرسل لي يا شيخ الحمد لله أنا اليوم العاشر في رمضان وختمت القرآن للمرة الثانية وللثالثة، فأقول في نفسي يا حسرتي، أنا إلى لما ختمت القرآن وإحنا اليوم العاشر يعني مشدة مش شغال الناس بك وتطلع تلقي كلمة في التراويح، يمكن نصف ساعة ثم تقف نصف ساعة أخرى. برا مع أيه. الناس اللي يريدونك ويشغلونك واليوم يعني خطبت الجمعة تخيل انتهينا من الصلاة يمكن ساعة 12 ونص تقريبا أو 12 ونص وخمس نعم. ما ركبت السيارة برا إلا ساعة ثنتين إلى ربع ساعة وربع أو ساعة وزيادة والناس يمسكونك لا وإذا تأخرت وانت واقف يقول ياخذ بحات بحثني الشمس عجل اطلع لي عجل يعني مشكلة طيب ما تعتقد دكتور لو كان عندك فريق ممكن يخفف عليك شوية يعني يعني مثلا أنا أعرف أن في الفيسبوك مثلا تويتر إذا ما هو أنت اللي رديت الناس خلاص ممكن حتى تبدأ تبتعد يعني أي. لكن أنا أعتقد ان على أقل تقدير يعني يخفف شوية عليك يعني وهم يتحدثون باسمك يعني الدكتور يقول كذا الدكتور يرد م. في كذا يعني يكون أسأل الكتاب في, في فريق بصراحة في فريق لكن الناس كما كما تفضلت يعرفون سلوكك. إذا رد محمد العريفي يعرفون هذا محمد العريف إيه وبالتالي لا يرضون بغير ذلك. فهو إما أنك أنت اللي ترد أو أن تكون على الأقل مشرفا على الرد بحيث إنك صح. تقرأ وتشوف إيش كتبه ولا فيه وفريق ما هو قادر يغطي. صح. صراحة صح. يعني اليوم في خطبة الجمعة كتبت أيوة إخوة سأخطب عن كذا وكذا ماذا تقترحون بخطب عن رمضان وإيش رأيكم عطوني أتكلم عن إيه عطوني نعم. نقاط جديدة. نعم. يمكن في ما لا يزيد يا أخي عن ربع ساعة جاني قرابة 360 اقتراح آه. إيه يقت... أنا اقترح تتكلم عن كذا ويقول الشيخ في نقطة مهمة هذه متى بتقرأها وأنت بتحضر صح. الخطبة هو فتفاعل الناس رائع صح. أنا ممتن لهم جدا والله وأقول لهم الآن وهم يروني الله يجزيكم خير على تفاعلكم واستفيد والله إني استفيد فائدة كبيرة وأعلم أن منهم مثقفون وناس عندهم قدرات يا أخي مرة عندي حلقة بضع بصمتك عن الصم نعم. وأبحث أبغى أبحث عن صم علماء يعني وجدت يعني ناس عميان وعلماء موجود في التاريخ كثير ومنهم صحاب رضي الله عنه ومنهم يعني مشايخنا لكن أبغى أصم أبكم عالم ما وجدت فكتبت في الفيسبوك للأخوة والأخوات أنا اليوم عندي وضع بصمتك عن الصم من منكم عنده فإذا به يا خيأتين قرابة ال يعني جاني تعليقات كثيرة واكتشفت أن أربعة من العلماء السابقين كانوا أيضا من الصم البكم، بكم فتعجبت كيف طلعتوها يا أخي فإذا <تصفيق> هم ناس فعلا يعني ينفعونك لمن أراد أن ينتهي نحن برضو بنروح فاصل وبنرجع نعم. في عندنا أيضا محاور نعم. أخرى إن شاء الله تعالى <تصفيق> خلونا خلو بعد هذا الفصل أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا مرة أخرى في حياةك دكتور محمد لو جيت تقيم دكتور محمد يعني إيجابيات وسلبيات الفيسبوك يعني أنت تعطي كم في المئة يعني تقول والله أنا مستفيد أو متضرر كم في المئة تعطي النسبة؟ أخاف بعدين تحطني راسب ولا ناجح؟ لا, لا يقول دوما من وجوه مرتين يا ما شاء الله. والله يا أخي أنا أرى بالنسبة لي أن استفادتي من الفيسبوك في التواصل مع الناس ويعني يمكن تصل إلى 80% فيسبوك وتويتر آه طبعاً آه ولان كوكا الجديد أي أيضاً أي يمكن 80% تقريباً لأن أنا أتدري دكتور حتى أنا الحقيقة ودي أطرح عليك هذا الموضوع أحد يقول طالب بحجب الفيسبوك يقول أنه وسيلة من وسائل التغريب لإفساد شباب الأمة وأنه من باب الشهوات وليس الشبهات مم. تؤيد فيما قال يعني. والله شوف يا شيخ اسماعيل هو وسيلة من وسائل الاتصال مثل الجوال ومثل الشات ومثل غيره من الوسائل لا. ولا تستطيع أنك تحجب الـ الـ يعني أنا أستبعد أن أنه حتى لو حجب أنه يكون تصرف يعني مناسب وذلك لأنه هو ما يلزمك ما يقول لك اكتب كذا ولا حط صورة كذا أنا أضع لك وسيلة وسائل التواصل وأنت ضع فيها ما تشاء وإذا فتحنا هذا المجال أن كل وسيلة استثمرها عدد من الناس في الباطل بنوقفها إذن أمنع الجوالات وامنع الإيميلات وامنع كذا فأنا أشوف أنه وبلا شك فيه بعض الناس يستعملونه في أشياء فيها نوع من الافساد مم. مم. لكن يعني أشوف الذين يستفيدون منه في التواصل العادي أيضا عدد لا بأسه حتى في الآونة الأخيرة برضو سمعنا دكتور عن أن ب أن الفيسبوك مخترق من قبل بعض المخابرات وإلى آخره مم. يعني ما يشكل يعني شيء من ال يعني الإنزعاج على أقل تقدير في مثل هذا الجانب والله أنا لا أستبعد هذا أنا لا أستبعد أن يكون عدد من المخابرات الأجنبية أو ربما من العدوة أيضا مم. أنها تستعمل الفيسبوك لأجل إما تجنيد مجموعات من الشباب والفتيات أو على أقل آه يعني آه لما يكون كل إنسان عنده صفحة في فيسبوك وبالتالي الوصول أحيانا تهكير موقع تهكير كمبيوتره وأخذ ما. معلومات ما. منه وكذا ربما يكون سأسهل من غيره فأنا لا استبعد هذا حقيقة لكني ما عندي شيء 100% أستطيع أن أجزم آه. به وبالتالي أبني رأيه أنا الحقيقة جتني رسالتين رسالتين على الخاص في الفيسبوك م. لمجندتين لابسات لبس يعني عسكري أمريكي آه. ويعرضون علي يقول نحن نبغى أن نعرض عليك صفقة م. إذا أنت عندك موافقة على هذا الأمر راسلنا على أساس نقول أقول لك أشياء الصفقة طبعاً ما رديت عليهم بس أن يعني أنا وصلتني رسالتين لكني ما دخلت م. في تفاصيلها يعني يعني قد يكون طبعاً أشوف أنا, أنا لا أستبعد ذلك وأنا أيضاً لا أستبعد أن يكون ربما أن بعض شبابنا أو فتياتنا يعني انطلع عليهم مثل ذلك آه آه آه آه آه يعني أنا بلغني شيء من هذا عن واحد من الشباب عرض عليه مشكلته وكان يعني قد بين قوسين جند أو كاد يجند أرسله له فلوس وكذا وهو طبعا في خارج السعودية يعني يقول والآن يا شيخ يمشي لراتب الله مدري كم قال ألف أو الفين دولار تقريبا شهريا ويبدو أنهم يعني ألزموه بأشياء معينة أو, أو مسكوا عليه أشياء معينة يعني هم لهم طرق أحيانا في الابتزاز إيه فكان يسأل عن سبيل التخلص لكن أنا أعني أننا يعني ما نرغب يا أخي كل وسيلة يمكن أن نعبدها لله ونستفيد منها في الخير ونفتي الناس وندعوهم إلى الله يعني أنا عندي صفحة في فيسبوك باللغة الإنجليزية نعم. وكنت أظنه لن يشارك فيها أحد فإذا خلال أسبوع واحد يدخلها تقريبا أظنهم وصلوا الأعضاء ثلاثة ألاف في أسبوع مع أني أنا لا أحسن الإنجليزية وعندي من يترجم ويكتب لكن برضو يعني فيه ناس يتوقون إلى مثل هذا آه دكتور آه أيضا السؤالي قبل الأخير فيما يتعلق بها الجزئية في الفيسبوك م. وعالم الفيسبوك هل هناك صفحات باسمك؟ كثيرة. يا أخي هذه مشكلة أيضا أنا فتح باسمي عدد من الصفحات ويعني والمشكلة في فيسبوك ما عندهم ضبط أظن هالمسائل بمعنى أنك تبغى تفتح صفحة مثلا باسم محمد العريفي ضع سورة محمد العريفي وكتب الصفحة الرسمية لمحمد العريفي وتكلم باسم محمد العريفي وبالتالي ممكن يعني يراسل مثلا بعض الناس ويجري بينه وبين بعض الفتيات أشياء ويتظن أنها مع محمد العريفي وهذا مشكلة ممكن يطلب رقمها تعرض لها مشكلة يقولها طيب بعطيني رقمك طيب ممكن ترسلني صورتك عشان أحلل شخصيتك مدري إيش إيه فأنا الصفحة الرسمية لي هي التي يحول الموقع عليها بس نعم. أما بقية الصفحات اللي منشأة باسمي أنا أعلم أن عدد من الأخوة وربما الأخوات من يعني المحبين للخير. أنشأوها باسمي وصاروا يجمعون من الانترنت نعم. يعني بعض أخبار ومقاطع وكذا ويضعونها فيه اجتهادا منهم خير. الله لا يحرمهم الأجر لكني أنا أقول كم من مريد للخير لا يصيبه صحيح. هم سببوني مشكلة بصراحة ويعني وصار علي بعض الإشكالات يعني يا أخي بعض الناس يعني, يعني ما وديه كرمتي له لكن وقع بعض الأشياء المزعجة جدا في مثل ذلك خاصة قضايا ابتزاز ويأتي يتكلم باسم داعية السؤال الأخير فيما يتعلق بالإعلام الجديد حول اليوتيوب لقناة في اليوتيوب لي قناة في اليوتيوب ولله الحمد مشاهدوها الآن هي من تقريبا ستة أشهر مشاهدوها تعدو المليون ما شاء الله إيه ولله الحمد تضع فيها كل الجديد وكذا كله يعني جميع برامجي جميع لقاءات كل شيء يعني حتى هذا اللقاء ربما لا يمضي ست ساعات إلا في القناة. ما شاء الله. و... وأنا ويبن... أشكر بالمناسبة أخي أخ كريم زالله خير مقيم في السويد آه. هنا أبو عايشة زالله خير عسى يسمع أكيد بيسمع لأنه يستجد لا. اللقاء الله يدزي خير خيره وأخ فاضل وهو حقيقة محتسب يعني حتى زالله خير نبغى نرسل له مكافأة شيء يقول والله ما أريد وجزاء. شكرًا لله من الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله خير يعني. طبعا احنا إحنا نبغى نذهب إلى محور جديد م. وهو رحلتك الأخيرة إلى تنزانيا. رحلة جميلة واحنا جمعنا لك بعض الصور منها. الله يحفظكم. وكانت شخصيتك فيها متغيرة فريدة. فودنا <تصفيق> <تصفيق> إحنا نشوف الصور مع, <تصفيق> مع بعض دكتور. <تصفيق> ونعلق عليها الصور الآن على أنت شايف. هو الآن واصل على الطائرة دكتور ايه نعم صحيح ايه هذه ايه طبعا بعد السؤال. وصولنا هذه في مطار موروغورو ايوه. كانت الغترة مشكلة لأننا الغتر عقوبة <تصفيق> نعتبرها علينا من الآثار والأغلال ايه. ايه فما يتيسر لك أحيانا مريتو ولا يتيسر لك مكوى فطق العمامة وامش لا تحتاج عقال ولا أيضا دكتور يعني في الرحلة الا أنت أيضا كان لك أكيد مشاهد كثيرة هو يعني يعني أنا إذا تقدر تقول لنا بشكل سريع على حول المشاهد اللي أسعدتك واللي أحزنتك في هذه الرحلة إيه طبعا آه للإخوة من أفريقيا يعني كانوا يتصلون من زمان وبعضهم زارني في بيتي من نيجيريا من كينيا من بعضهم طلبة في الجامعات هنا لا. وبعضهم في الحج نلتقي بهم أو يأتون أحيانا دعاة أو ألتقي بهم في مؤتمرات في الداخل لا. أو في الخارج هذه الصورة الثانية هذه أيضا كنا طلعنا من الصبح إلى العصر لا. فماكلنا شيء فمرنا على واحد يبيع موس <تصفيق> حلفت عليهم قلت والله أنت أقفوني يا أخي بنموت من بن الجوع فوقفونا وأكلونا الله يلا يلا يلا يلا <تصفيق> لا, لا, لا بعدين أهل تنزانيا ناس لطيفين الشاهد فكانوا يدعوني لتنزانيا فكنت أقول لهم يا أخي أنا أظن إلى تنزانيا وغيرها يعني أفريقيا عموما فكنت أقول يا أخي أفريقيا يعني في تصوري أنها تحتاج إلى دعم الأمور المجاعة بناء صح. المساجد يعني عمل إغاثي أكثر من عمل دعوي لأنهم نه. لا يفهمون لغتنا يعني بعدين إذا بيروح داعية يذهب إلى البلد الذي يعرفونه من قبل نه. وهم جمهور له يفرحون بزيارتك كضيف و... ويحضرون معه فكنت نه. مثلا استجيب للإخوة مثلا في الأردن في, في, في بلاد الشام عموما في في أوروبا ألتقي بالمسلمين هناك ويمتل المركز الإسلامي من العرب في مصر في اليمن في السودان لا. في غيرها وأرفض دعوات أفريقية لأني أقول خلاص يا أخوان أنا أرسل لكم كتب هذا دعم للدعاة ايه هذه كفالة الدعاة كفالة ايتام الأخ فضغطوا عليه تنزانيا قالوا تعال بس زرنا شوف اللي عندنا فحضرت والله يا أخي أنني تعجبت يعني حضور الناس في المساجد ما بين ستة ألاف إلى ثمانية آلاف يعني نشوف الآن الحضور ال يعني حضور مقطع النظير يا أخي. هذا <تصفيق> دكتور حتى حتى الكهرب. حتى الكهرب طفأ أو... وشوف المروحة موقفة. والموحة موقفة. أحسنتي طفأ هنا الكارب أثناء المحاضرة والناس جالسين ولا ويستمعون ما راحوا. ايه. طبعا هم ما راحوا متعودين على الحرب. اللي <تصفيق> تعبت. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لكن سبحان الله يا أخي رأيت من إقبالهم. و... ومحبتهم و... واجتماعهم مع ما يعرفون يعني لا يقول أحد من إخواني إيه عشانك العريفي ازدحم ولا أي واحد عربي له مقامح عندهم وبالتالي أنا أرسل رسالة إلى جميع إخوتي من طلبة العلم إذا تيسر له يزور أفريقيا مم. يمكن أن نرتب له نحن عن طريق بعض جيب. إخواننا هناك. جميل. جميل. ويلقي محاضرات. ويعني وينبغي أن يتكفل هو بتكاليفه. الإخوة هناك ما عندهم استطاع يرسلوا لك تذاكر وسكنك و... وكذا. فتكاليف يسيرة يعني غير مم. أوروبا يا أخي. يعني تسكن في فندق بما لا يزيد عن 20 دولار 30 دولار مم. في اليوم. ما تصل 100 ريال. التذكرة الطائرة ما تتكلف لها 3000 ريال كل التذكرة. بل, بل أقل 2500 تقريبا. صحيح. صحيح. فهي سهلة يعني رحلة عشرة أيام لا تكلفك ربما ولا خمسة آلاف ريال. وهذا دكتور هذا أيضا الأخ شعبان إيه. سبحان الله مريناه <تصفيق> وإحنا طالعين على كلمة جارو. فأصر عليني أشتري قال اشتر مني قوس ولا اشتر مني ساهم ولا اشتر مني أي شيء مسباح ولا, ولا شيء فقلت طيب أنا بشتري منك لكن ودي أنك تقرأ سورة الفاتحة, الفاتحة. إيه فقال أنا ما لا أهفزها قلت له طبعا هو ما قال لا أهفزها قال لي كان تريدت يعني فيتكلم إنجليزي شوي فالشاهد قلت له اقرأ فقرأها مكسرة قلت يا شعبانة يعني وأر مسلم وكيف ما تحفظ الفاتحة كيف تصلي إذا ما تحفظ لا. الفاتحة؟ فسكت قليلا ثم قال كيف أحفظها؟ ما عندي مصحف قريتنا كلها ما فيها مصحف اي والله والمصاحف عندنا بال بالكوم في البيت يقول كذا يقول ما عندي مصحف قريتنا ما فيها مصحف الله. فالتفت على إخوة قلت يا شباب شو ما وزعتوا مصاحف؟ فقالوا نتفاهم في السيارة ركبت السيارة قالوا يا شيخ عدد سكان تنزانيا فقط 40 مليون منهم 65% مسلمين يعني يمكن يصلون إلى 30 تقريبا نعم مليون نعم مسلم أو أكثر من 30 مليون وليس عندنا يا شيخ ما نوزع يقولون جاءنا 20 ألف نسخة من كتاب اسمه العشر الأخير وهو ليس المصحف كله بعد فقط الأجزاء الثلاثة من القرآن مترجم باللغة السواحلية لغتهم فيسر الله وزعناها في لمحة عين انتهت وجو مجموعة من كينيا وأخذوا مننا مجموعة بالقوة قالوا بنوزع في كينيا فاتصلت على الإخوة في مكتب الصناعية في الرياض زوهم الله خير وهم اللي يتردموا العشر الأخير قلت الكمية اللي عندكم في المستودع كلها أبغى مئة ألف قالوا ما عندنا اللي خمسة عشر ألف النسخة بريلين ونصف تقريبا كلفت تقريبا سبعة وثلاثين ألف فشحنوها مباشرة ويعني وأحسبها وصلت أو بتصل خلال اليوم من هذا هذين يحتاج الله. ثلاثة أسابيع أيه. أيه. والآن الأخوة يبدو أنهم يعني سيجمعون تبرعات لأجل طباعة كمية الله. منها فأنا أقول حقيقة أيضا رسالة من خلال برنامج ونحن في في شهر القرآن من تيسر له أن يعني يشتري مصاحف باللغة السواحيلية ويرسلها للتوزيع أيه. هناك فيبشر بالخير مصاحف أنت أنت تتحدث دكتور عن دولة يعني هو دول كثيرة والله والله صدقت إسماعيل اللي يتكلم السواحيلية أكثر من مئتين مليون مئتين مليون إحنا يعني لو تسأل كم عندهم يا أخي من المصاحف يبغى يقرأ قرآن في رمضان يلا شهر القرآن ويقرأ قرآن يا أخي ما مصحف أقرأ قرآن يا أخي كيف أقرأ قرآن صح. فهذه مشكلة بصراحة يعني دكتور طيب كيف تكيفت على الأكل والشورب والنوم هناك عندهم طبعا النوم عادي لكن البعوض هو المتعب جدا فأنا قبل أروح أخذت إبرة تطعيم ضد أيه الملاريا أيه وأخذت بخاخ أيضا لي والعيالين كما عبد الرحمن إبراهيم الصغر أيضا لما تطلع الأماكن تدهن نفسك وأيضا نصر لما تدخل الفندق تجد فوق السرير الشبك هذا نسميه ناموسيه احنا ما قاعد يسمونه الناس انت <تصفيق> شو تسمونه ناموسيه زين فتنزله عليك حتى البعوض تسمع بس ما يقدر يدخل عليك في ال... <تصفيق> ايوه اي فهو من الناحيه يعني بس انه وضع يمشي وايضا طعامهم طيب الاخوه يعني عندهم الموز يطبخونه يطبخون الموز فيحط آه. آه. لك موز كذا مطبوخ تأكله وعندهم يعني الزام الله خير أرسل رسالة حب لهم.إلى إلى أي مدى تشعر دكتورا في تقصير من الدعاء والمشايخ في في الذهاب إلى مثل هذه الأماكن؟ والله يا أخي أنا أنا لم أكن أظن أن أفريقيا بهذه الصورة والله آه. أنا ما كنت أظنها كذا وزي ما ذكرت لك كنت أظن أنه ما ما في عمل دعوي في عمل إغاثي معك فلوس رح ما معك فلوس لا تروح. فلما ذهب فإذا هم يحتاجون العمل دعوي وفي تقصير كبير بصراحة يعني تنزانيا لم يزورها من الدعاة إلى الآن يمكن إلا قبل يزارهم الشيخ خالد المشيقح الشيخ محمد حسن المعلم من مكلة حضرموت والعبد الفقير هو الثالث ما أدري يمكن زارهم غيري غيرنا أيضا وأنا أعتذر أني نسيت لكن ما عنده ما الاخوة ما يستجيبون لهم يا <تصفيق> يقولوني أخي وصلنا بالشيخ فلان وصلنا بالشيخ فلان أرجوك يشيك كلم الشيخ فلان فما فيه يعني ذاك الاستجابة بصراحة وبعدين لاحظت شيء آخر يعني هذه الأماكن أنا كنت متوقع أني لما أطلع من المحاضرة وهم يروني جاي من الخليج العربي ومن السعودية خصوصا وبالتالي يعني في أذهانهم أن نحن وضعنا على المادة جيد وكذا <تصفيق> فكنت أتوقع أني سأجد يعني من يعطيني ورقة أني مسكين وهذا أني ضعيف ولا أمرأة تجيب ولدها المريض أنا أحتاج علاج تخيل يا أخي أسبوع كامل وألقيت فيه في عدة مناطق في أروشة وكل منجار ومورغور ودار السلام ولم يأتني ولا طلب مساعدة مالية ولا طلب واحد مساعدة مالية تخيل الله. إلا واحد قال لي أبغى أدرس في السعودية بس أعطاني وراقي قال تكفى دبرني في جامعة ولا دبرني في شيء فقط اه. اه. أما الأمور المالية فلا بل أنك أحياناً الإخوة أحياناً أوضاعهم المادية ما هي بجيدة ويعزمك ويضع لك من الطيبات وأنت تقول يا أخي بلأ أشتد تتكلف لي لكن من شدة كرمي الله سبق كنت مدرس رياضة دكتور <تصفيق> لا ما قد لعبت رياضة لك صورة كذا وانتم موقف مجموعة <تصفيق> رافعين ياديهم إيه هذه في ال شو اسمه ماذا الصورة بيعرضونها الأخوان ولا لا <تصفيق> إيه هذه ألقيت دورة تدريبية ال ال هناك وحضرها خمسمية داعية إيه من انحاء تنزانيا إيه فاثناء الدورة طالت بهم الدورة يعني أربع ساعات وانت جالس مجلسهم مساكين فقلت يلا قيام قلت رفع يدينكم فوق فرفعهم باب التنشيطهم يعني في الدورة أنت تقدم دورات تدريبية ولا أقدم في يعني لا أقدم دورات كالمتخصصين في التدريب لكنني أقدم فيما أتقنه في فنون الدعوة والإلقاء وفنون التعامل مع الناس أي أما العقل الباطن ومدري إيش وهذه أنا بعيد عنها نحن <تحنها> برضو بنروح فاصل وبنرجع نعم. في عندنا أيضا محاور أخرى إن شاء الله تعالى خلوا بعد هذا الفصل أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى دكتور أيضا أنا بس حول الرحلة هل كان عندك رحلات دعوية أو يعني دعوية أخرى غير تنزانية حتى لو مهم في أفريقيا مثلا يعني طبعا عندي عدة رحلات يعني كان عندي في السودان في اليمن في الأردن في الخليج عموما في الخارج في يعني في أوروبا عموما يعني مريت أكثر مناطق أمريكا بريطانيا تركيا يعني كثير من الأماكن إندونيسيا الفلبين كلها مرت عليها.غالباً دكتور يعني مثل هذه الرحلات خاصة يعني في بعض البلدان تكون محفوفة بالمخاطر وفي ناس يقولون يعني شو اللي يعني ليش متعب نفسك وكذا السلام خير.فأعني أنت ممكن تروح تدعو في أفريقيا وممكن تروح تدعو في أوروبا والأجر واحد. فا ليش يعني يعني ليش رحت تنزانية رغم المخاطر رغم المرض روح تأخذ إبر رحت ما أدري كيف وخذت أولادك وعرضتهم للخطر والله يا أخي أما بالنسبة للتنزانية هي آمنة طبعا بالمناسبة مم. يعني ما فيها خطر. من ناحية ال الإصابة بال يعني جماعات مسلحة ولا مختطفين ولا عصابات وكذا ما فيها تنزاني مثل هذا كان وضعهم يعني جيد وأمن بدليل أنها مليئة بالسياح الأوروبيين وغالبا آه. هؤلاء آه. ما يأتون للمناطق الآمنة يعني مم. مم. هذا الشيء الشيء الثاني أنا ذهبت بتنسيق مع إخوة من أهل البلد مم. يعني ما دخلت البلد وأنا ما أدري إيش النظام لا معنا سوقون السيارة ويتكلمون يعني يترجمون لي وكذا اسلام تفضل دكتور رحلة تتمنى تكرار ذهب لها مرة أخرى تنزانيا والله, ايه. والله ايه. يعني تخيل يا أخي أنا مريت كثير من دول أوروبا أو يعني وعندي في جوازي فيزة يتأشيرة بريطانيا تنتهي في 2018 معطيني عشر سنوات كأنه يقولون تعال, <تصفيق> تعال محاضرات دائم ومع ذلك سبحان الله يا أخي وجدت في تنزانيا يا أخي تشعر فعلا بالعبودية والتعب لله الله. يعني الحر والبعوض وربما أحيانا الأكل ما يناسبك يعني الله. هم يكثرون الزيوت غالبا طبيعة أكلهم يعني فتلقاني إذا جلست قلت يا شباب عطوني بالله المنقا عطوني الأنناس وأكل فاكهة في الغالب لأن بعض الزيوت وغيرها أحيانا حتى ما تدري هذا زيت إيش يا جماعة <تصفيق> حاطينه فيتعبني صح. لعدم تعود عليه لكن مع ذلك يا أخي فيه من اللذة والراحة وتشعر بالعبودية لأن النفس ليس لها حظ شخصي يعني في أوروبا تستمتع مناظر و... وناس وضعهم المادي جيد وإخوة أيضا يتكلموا عربي معك بفصاحة وكذا أما في تنزانيا فهم لا يتكلموا العربية إلا قليل الناس. عموماً بس طلبة العلم ولا عمّة الناس يتكلموا سواحلي أيه. يعني كلمان دينو سانة سانة كبيسة كبيسة أناكوا شكروني و... وانت رايح <تصفيق> من... من هذه من جي هذه فهم يعني من هالنواحي هذه قد لا تجد متعة الشخصية لكن أيه. مع ذلك طيبة نفوسهم ولطفهم هذا يحثك حقيقة لغير وأنا أنبه أيضا أرسل رسالة إلى عدد من الذين يذهبون إلى تنزانيا لأجل القنص والصيد آه آه. يعني يقول مدى منك رايح رايح كما أنك تحمل معك أمتعتك الخاصة بالصيد أحمل معك يا أخي على أقل عشرة كراتين عشرين كرتون مصاحف يعني لا. تستطيع أنك توزعها هناك صحيح. لعل الله ينفع ملك القبيلة المرقطة القبيلة الماساية أيوة. إيش قصة القبيلة هذه واستقبلوك زي هذا ملك القبيلة؟ هذا الملك، إيه. طبعا الملك ما شاء الله يشوف كتفه لا إله إلا الله هذا مليان نعمة. <تصفيق> هذا <تصفيق> أنا لما أقبلت أقبلوا لي نحيفين كأنهم مساويك يمشون. أه. إيه. فلا خرج هذا من بينهم قلت في نفس هذا أكيد الملك حقهم. أيه. ويوم جاء لا طالع عليه النعمة يعني. مع أنه وثني. سبحان الله هم يلبسون ملابس يلبسون كذا خرق آه يربطونها آه مع أنه وثني لا يعبد الله ولا ما, ما يعترف بوجود الله يعني ما أدري يعبد الشمس ما أدري يعبد بقر ما أدري إيش يعبد ومع ذلك رافع عديه يقول ادعو لي ادعو لي الله ادعو لي إن الله يبارك لنا في أرضنا ويجيب وي لنا المطر وكذا هذه القبيلة طبعا هي في الصحراء وهم قبائل وثنية قديمة يعني ما أقول متخلفة لكن شوف الآن هم عايشين كده شوف ايه ايه السور هذاك اللي, اللي في الخلف هذا السور على القرية يعني شغل قديم وداخله فيه بيوت عبارة عن أكواخ يبنونها أكواخ ايه من الجلد أحيانا ومن التبن أكرامك الله والطين وبالتالي يسكنون فيها والبيت ما يستطيع أن يقف فيه هو فإذا بغى يقف يطلع برا إذا بغى يمد ظهره صغار بيوت الشاهد هم عندهم عادة إذا مر بهم السياح يطلبون منهم يرقصوا لهم الرقصة الـ الـ هذه الأفريقية أوه أوه أوه مدريش يناقزون ترحيب و... ترحيب ويعطونهم خمسين ألف شلن يعني قريب من خمسة وعشرين دولار تقريبا مكافأة على هذا فأقبلنا نحن بسياراتنا ثلاث سيارات أو سيارتين طبعا بعد ما قطعنا مسافة في الغابة وكان في وحوش وكذا ومغلقين النوافذ و. وصلنا لهم فاقبلوا بي بيسوون الرقصة حقتهم أيه. إيه فنزل المترجم قال لهم لا لا لا ترقصون احنا نبغى منكم الربع ساعة اللي ترقصون فيها تقفون وإحنا بنتحدث عا معكم يا سلام ندعوكم للإسلام طلع الملك حقهم عاد الوسيم اللي قبل شوي هالالضخم ذا إيه فقلنا له احنا بنعطيك مئة ألف ما هو بخمسين ألف خمسين دولار بنعطيك أيه. لكن نريد أن تستنصتهم لإجمعهم وخلهم يسوفهم بالفلوس مم. فجمعهم وجوا فعلا واجتمعوا وجعلت أتحدث معهم طبعا المشكلة لما تتحدث هم ما يفهمون العربية فتضطر التنجلة. أنك تتكلم يترجم لك إلى سواحلي ولا يفهمون السواحلي أي. يفهموا لغة ثالثة فأنا أتكلم بالعربي والمترجم يترجم بالسواحلي وملكهم يترجم بلغتهم اللغتهم. والمسموح لفقط ربع ساعة وبالتالي هرربع ساعة ليس لي فيها إلا خمس دقائق. صحيح. طيب وهالخمس دقائق أنت مطالب إنك تتكلم عن الإسلام عموما. إيه يا أخي ماذا ستقول في خمس دقائق؟ إيه والله. إيه أي فبدأت وأجبت على يعني الأسئلة الثلاثة التي حيرت العالم من من هو الخالق ولماذا خلقنا وأين نصير بعد الموت هذه الله. الثلاثة أسئلة مهمة جدا فتكلمت عنها. وتلوت عليهم القرآن مرتلاً وسبحان الله وكان له يعني تأثير عليهم القرآن أثناء استماعه. بعدها طلبنا منهم أن يلفظوا الشهادتين طبعاً لفظوا الشهادتين. أه. لكن ما ندري هل بيثبتون على الإسلام ولا لا؟ ترجمنا لهم إيش معنى أنكم تلفظتوا شهادة معنا أنكم أصبحتوا مسلمين وتكلمنا مع الملك وكذا ف. أيضاً اتفقت مع الإخوة لو يعين عندهم داعية أو, ما أو يبنى مسجد أو كده لعل الله يسر شيء من ذلك ومتواصلين معهم دكتور يعني ما شاء يعني والله أظن الإخوة يتواصلون معهم أنا يعني ابتعدت لكن لي دعم لبعض الأشياء عندهم وكان لك دكتور تقريبا لقاء أو شيء في استوديو عندهم أحسنت في قناة اسمها uh, Channel 10. أيها. هذه قناة. ورحبت فيهم بلغتهم. أحسنت. <تصفيق> وهذا يا أخي فن للدعوة. أنت لما تريد تقترب إلى الناس. أنا أجزم لو الآن أنت استضفت شخص مثلا ليس عربيا ولا لا. ليس سعوديا. أراد أن يتكلم. فلو أنه تكلم بلهجتنا لا. في البداية كشكر لنا أو تكلم باللغة العربية كشكر لشعرنا بنوع من القرب. صح. أنه يحدثنا بلغتنا. فأنا لما جئت اتكلم قلت للشباب شباب ايش معنى أنا أحبكم قالوا معنا ناكو بنديني فكتبت ناكو بنديني إيش معنا أحبكم كثيرا قالوا ناكو بنديني سانا سانا كبيسة كبيسة فكتبت سانا سانا كبيسة ك... قلت طيب الاخير أشكركم إيش قالوا ناكو شكروني فكتبت كذا فلما بدأت بسم الله أما بعد ناكو بنديني سانا سانا كبيسة ك... وبدأت أتكلم بال اللي مكتوب قدامي طبعا لكن حفظته يعني فسبحان الله صار له تأثير يعني حتى اتصالات الناس بعدها يشكرون ويرحبون يعني. أيوة. بعدين دكتور أنت برضو قدمت محاضرة وتفاجأت اظهر اليوم نفسه ولا اليوم الثاني ما شاء الله كلها في سديات. مع أحسنت هذا أيضا استغربت من هي أكيد تخيل أنا لقيت المحاضرة اليوم المغرب ثم غدا خطبت الجمعة وخرجت بعد الصلاة تفاجأت بعد ما خرجت بعد الصلاة فإذا السيديات تباع عند المسجد لخط لمحاضرة التي البارحة، عجيب. وعليها صورة على السيدي صورة ملونة وصورة المترجم معي فتعجبت فإذا هم فعلا يعني عندهم مجموعات حريصين على يعني تجارة بهالأمور تجارة المأجورة إيه؟ عليها يعني أيضًا أدا أنها في الخير فأعجبني ذلك منهم يعني دكتور خلينا نذهب إلى محور ايضا آخر في حلقتنا. حول المرض اللي كان أنتم قبل في 2 مارس تقريبا كان في عملية جريتها في استبدال غضروفين أحسنت وفي أسفل الرقبة نعم وزارك مفتي عام المملكة في الشيخ السعودية وزارك مجموعة كبيرة من, من المشايخ والدعاء والمحبين جزيهم خير يا رب وكنت ذاهب للمستشفى بدون ما تخبر أحد أي ليه دكتور؟ والله يا أخي لأن إخبارهم يعني قد يفزعهم وأنا يعني وأبونا شيخ كبير يعني أنا أبوي كبير في السن والوالد كذلك ولا حبيت أني أشغل بالهم بدخل العملية ما دخل يسوي العملية وهي كانت عملية دقيقة وخطيرة شوي يعني هم شقون الرقبة من هنا ما يعملونها من الخلف من هنا تقريبا أربعة سنتي أو خمسة سنتي و يفتحون الـ الـ الـ هذا فيواجههم طبعا الحبال الصوتية والقصب الهوائي هي يمين ويسار لحد ما يصلوا للعظام حقت الرقبة من قدام إيه. إيه. أي فهي خطيرة شوي حقيقة وتحتاج دقة إيه. واستمرت معي هي العادة أربع ساعات خمس ساعات أنا استمرت إلى تسع ساعات الله. صار في شوية مضاعفات و... وطولوا فيها جدا يعني بدأوا عشر الصباح انتهوا تسع بالليل أظن أو, أو قريب من هذا الوقت فأنا ما حبيت أزعج الوالدين بصراحة ولو خبرت إخواني أكيد بيصل الخبر لوالدي وسببها دكتور من إيش سببها إجهاد. إجهاد إجهاد كثرة الجلوس أحيانا على ورق ولا على كمبيوتر ولا عدم الراحة يجعل فقرات الرقبة أحيانا ينضغط بعضها على بعض وبالتالي الغضاريف التي بين الفقرات أحيانا مع كثرة الضغط تطلع من مكانها شوية فلما تطلع تضغط على الحبل الشوكي فيسبب لك ألم ألم شديد لا يحتمل يعني ولا ما في واحد يشقدر جوبته إلا وهو وجد شيئا أعظم من هذا، فلكن يسر الله وأنا من هنا أيضا أشكر الدكتور حلواني والدكتور المسرع والدكتور وليد والدكتور زعماين زمان خير مجموعة في مدينة ملك فهد الطبية وهذه زيارة الشيخ سلمان، هذا الشيخ سلمان ووراه أخوي خالد زال الله خير أيضا وقف معي وقفة رجل، ما شاء الله يعني زال الله خير كان يتابع ويأتي الشيخ سلمان زال الله خير يعني علم العصر وما دريت المغرب اللي هو عنده ما شاء الله يقول لي حتى جئتك في ليموزين عجيب هي سيارته ما أدري كانت مع ولدها وكذا يقول والله وقفت ليموزين وركبت معه علاقاتها الاجتماعية عالية الشيخ, الشيخ عجيب فيها والله الله والله الله أبو معاذ دكتور هو قالوا لك إن, أن العملية تحتمل إنها يعني تنفذ بعد أربع سنوات أو شيء من هذا بس الألم لا هو طبعا هي عندي الألم من أربع سنوات أنا من أربع سنوات وأنا وعاني وأحيانا أخذ مسكن وكذا وتدريبات كذا شد ومدري إيش ومشى الوضع أي فكدت أني أعملها العام الماضي وبعدين قال الطبيب لا إلى الآن ما وصلت إلى المرحلة يعني آه. اللي تحتاج العملية الآن ضغطت الحبل الشوكي كثير جدا إلى درجة أن الحبل الشوكي هو سنتيمتر فمن شدة الضغط صار تحول إلى 2 مليمتر آه. يعني كذا زي الطعنة عليه قال الطبيب هذا لو لا قدر الله يجي واحد يمزح معك يمسك رقبتك صحيح. ولا يدفك كل شيء ممكن صحيح. يعني فالحمد لله والآن ولله الحمد والمنه يعني أنا بخير وقوي <تصفيق> أقوى واحد أقوى أمباك أقوى مان واحد مان في مان. العالم <تصفيق> الدكتور وانت رايح المستشفى ما أخذت معك كثبات يعني احتياطة عشان الناس تعرفك <تصفيق> عشان تدري أن أنا <تصفيق> لا بين وبينك أنا قبل لا أروح المستشفى كتبت وصيتي وحفظتها لأنه يعني هو طبعا السنة أن يكتبوا لنسان وصية عموما سواء بيروح المستشفى أو لن يذهب يعني صحيح. مثل ما في حديث ابن عمر لا يحلوا لأحدين له شيء يوصي به يعني بيت ليلتين إلا وصيته مكتوب عند رأسه. نعم. ودعت عيالي ذاك اليوم نايمين طبعا هم وراحوا المدارس ورحتنا المستشفى بس الحمد لله على تيسيره الحمد لله <تصفيق> الآن الحمد لله يعني ما عدت في أي أثار عبد أشعع وكذا والحمد لله لا لا عملت أشعع عدة مرات ولله الحمد لله وهي عموما العملية قديما كانت شوي خطيرة والناس يرون أن العمليات التي في الظهر والرقبة يخافون منها الآن ولله الحمد يعني علم الإنسان ما لم يعلم تطور العلم جدا. صحيح إلى درجة أنه خلاص ممكن يعني يعني يعيدك يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل صحيح. الله من داء إلا أنزل له دواء, دواء. هو من علمه وجاهله من جاهله فيبدو أنهم علموا يعني دواء هذا الداء والحمد لله الحمد, الحمد لله يعني على خطورة العملية لأنك ما سافرت مثلاً ما فكرت تسويها في الخارج والله كنت أني أسافر الخارج وفيزت الشرط على ألمانيا وطلعت التأشيرة وا راسلت الأطباء هناك وأرسلوا لي التسعيرة والمستشفى واتفقت مع الطبيب واعطاني موعد لكنني في آخر لحظات استخرت الله سبحانه وتعالى ويعني وعندنا أطباء ولله الحمد يعني طباء بارعون جدا حقيقة ومتميزون بشكل كبير جدا بصراحة لكن أحيانا عقدة الأجنبي والخبير الأجنبي هذه مشكلة عندنا. فولله الحمد يعني الإخوة هنا ما قصروا الأطباء الإشكالية دكتور في أن أحيانا الإعلام برضه يصور شوي أن يعني خطأ في عملية معينة أحدث مدريش وكذا فيجأ عند الناس شيء من التخوف في هذا الجانب أحسنت يبرزها يبرزه كثيرا وأيضا هم أولئك القوم هم بارعون في إبراز قدراتهم وإبراز أنفسهم وإلا يعني الدكتور حلواني مثلا أخذ براءة اختراع في عملية كان طفل عمره سبوع تقريبا أو لا. شهرين نسيت أنا هو حدثني إما سبوع أو شهرين المهم أنه لا يزال وعنده مشكلة في الرقبة اه. فأرادوا أن يفتحوا من هنا ما استطاعوا فعمل له العملية من الفم أي وهذه أول مرة تحدث في التاريخ في الدنيا وصورت وأخذ بها اكتشاف في أمريكا وكذا ومع ذلك ما تبني مع الأسف اتف. يعني لو هذه والله لو في ألمانيا ولا في غيرها تشوف الجرائي تتكلم عنه تقارير لأنهم أيوة. يعتبرون فخر لألمانيا ورفعة رأس لها. عندنا مع الأسف لا يجيك أحيانا مع الأسف ممثل عنده مسلسل هذا سوله صفحة كاملة. يجيك مدري من ألفت كتاب مدري إيش في ضد الدين ولا ضد الخير ولا أيوة. الدعوة إلى إفساد المرأة خذلك كذا. لكن ما فيه ما في تبني بصراحة صحيح. يعني يعني مثلا دكتورة ريمة طويرقي في جامعة عبد العزيز قبل سنتين أو ثلاث أخذت كرمت في فرنسا ببراءة اختراع في الفيزياء شو. يا أخي ما رأينا لها إلا إعلام صغير ما يجي له يمكن سانتيين بثلاثة في أيوة. إحدى الجرائد أيوة. بينما لما يعني مع الأسف يعني أمرأة تدعو إلى, إلى شيء من السفور ولا تدعي إلى كذا وجدت الجرائد بالصفحات فيها فأولئك القوم يفلحون حقيقة في تشجيع أبن على النجاح وعلى يعني الابتكار وعلى الاختراع وبالتالي البلد نفسه يربح في في اقتصاده وفي مقدام الناس إليه وفي وجهتها أمام نعم الدول الأخرى. نعم نعم دكتور أنت يوم شفت ما شاء الله زيارات الناس والمحبين وتهافتهم عليك حتى أنا أذكر يعني في إحدى المقابلات اسم الوالد تحدث. يعني حتى هو يعني تعجب من كثرة يعني إقبال الناس وزيارتهم لك في المستشفى والمحبين ماذا تود أن تقول والله يا أخي أنا يعني جزاهم الله خير أنا مثل ما ذكر الوالد يعني أبوي قال أنه أنا تفاجأت بكثرة وزحام الناس وإقبالهم لدرجة أنه يعني صاروا يأتون يصلون إلى المستشفى والأمن المستشفى ما هو قادر يدخلوا من كثرة الزحام م. فحتى أني طلعت مبكر أنا لأن الأمن صار ما يقدر يمنع الناس و... وبدأ يمنع بعض المشايخ وبعض ال... وناس آه. جايين من خارج الرياض لأجل الزيارة فأرهاقني ذلك وأنا لا ألومهم هم مساكين يقولون يا شيخ أنا ما قدرنا فخرجت مبكرا للبيت لأجل يكون في البيت آه. أنا أضبط الوضع بنفسي يعني. أي فوقوف الناس سبحان الله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم مع المسلم ست وذكر منها قال وإذا مريض فعده فعيادة المريض تنسيه ألمه يا أخي وتشعره بمحبة الناس والراحة وبعدين نزاهم خير كان يجبوا معهم حلا وغالي وكذا وشوكلة غالي فكان لما يطلعون الزوار يجون عيالي يقولوا بابا في ككاو جديد في شيء جديد لكن ما يعني ما يمكن مثلا العملية خطيرة في مكان خطير يعني كثرت زيارة والله الناس والله صدقت أما من هالناحية اسماعيل فهذا أتعبني جداً يتخيل أنا العملية في الرقبة ما هي في الرجل في الرقبة ويجيك واحد السلام عليكم يا شيخ يمسك رقبتك من هنا ويجرها عشان يقبلها وأنا حاط لي يعني في رقبتي شغل ومسامير يا أخي لا تقتلني قال أنا آسف وين أصرفي أنا آسف دي هذا وحنا حاطين ورقة الرجاء السلام مصافعة بعضهم سلام عليكم ما شاء الله طيب يا شيخ طيب ما شاء ويهز يدي ويهتز الكتف والرقبة تقول كذا مع فالناس ما عندهم مراعات بصراحة إلى الآن إلى الآن يعني تلقاني مثلا أخلص محاضرة أخلص الخطبة يجي مثلا طفل صغير فاسلم عليه ويقفز ويتعلق في رقبتك أحيانا أقول يا ولدي مصافعة قال الله أحب رأسك الناس متعبين والله دكتور يعني يوم شفت هذا ما شاء الله يعني هذا الكثرة من الناس والزيارات والمحبين أنا تذكرت نقطة وأنا أقرح على هذا واحد راح المستشفى وبعدين قام قالوا نبغى نسوي لك عملية بتر الرجل وولازم ننسوي لك بنج قال لا لا أبدا أنا تبترون رجل أعطوني أنا أنا اللي قصر رجلي فقام وقص رجلي فالاطباء اللي كانوا موجود قاموا يصفقون له خطيرة ما أدريش وكذا شاف الناس تصفق له قام وقص رجلي الثاني أنت بعد هذا مشادة الحماس والمرجلة بعد ما شفت المحبين وكذا ما حاولت تسوي عملية <تصفيق> <عسل viele mouldar> الله الله يسر يسر أنا أتحمس وأقول الله لا سويها تانية. <Grams tide> الله يحفظكم دكتور حلقتنا انتهت. الله <تصفيق> يكرم. وأنا سعيد بهذا اللقاء وعندنا محاور ثانية إن شاء الله في حلقة ثانية إذا تكرمت تاني. الله يحفظكم. الله يحفظ. ألف شكر دكتور. الله يكرم. الشكر موصول لكم ويلقوا على خواتر تقيكم الله تعالى في الغد الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.